إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَذِرُوا وَازِرَةٌ وِذْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَا أُبْرِئُ عَوْم فَيُلَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَحْمِلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دعا رب رَغْمٌنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو قَابِلٌ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادَ الَّذِي يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَسَّحَ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النار أمن هو قانت الآلاء الليل ساجدا وطائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون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 قل إني أخاط إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إني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 ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهِ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّارُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادَ 119. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 110. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أَفَمَنْ الألباب 111. أفمن حق عليه كلمة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 لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه يا نافع في أرض ثم يخرج ثم يخرج به زرعا ألواله ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره منه فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن 119. ورسم الحديث كتابا متشابها مثاني 110. تقشعظ منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله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 قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء تشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا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 تَقُولُ لَهُم ما يَشَاؤُونَ عِنْدَ رَبِّهِم ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُم أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد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 ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره إن أرادني الله بضر هل هن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 عامل فسوف, تعلمون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحلم عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق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 مفاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَاسْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيَآتِ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَاكُمْ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَنَا نِعْمَةً مِّنْ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 117. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون 118. أن تقول نفسكم سُئِيَ حَسُوتَ عَلَى مَا صَرَّفْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُمْ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعُوذُ أَن يَهْجُرَكَ وَل قَدَُ حَ إلَكَ وَإِلََّينَ مِن قَبَلِكَلَئِ أَشَكْتَ ل يَحبَط عملَلُكَ وَلَ تَكََُّ مِنَخاسِرين بَلِلهَا صحب دَ وَكُم مِنَ, من الشَّكِرين وَمَا قَدَر اللهَّ حَب قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات في يمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في 117. ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 118. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب أب النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وغفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون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 119. وقفين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب